بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول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 وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَاهُ النَّارِ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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمَّا قَتَلَكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ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 واحد القهار اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ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 لما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحزوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال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 ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من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 اذالكَ يطْبَعُ اللهُ على كل قلب متكبر جبّار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلني أبلغ الأسباب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 وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهلكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار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 فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ شَيَّآتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النار يعرضون عليها غذوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء استكبروا ان كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا ان كنا فيها ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم دع ربكم يخفف عننا يوم من العذاب قالوا أ ولم تكو تأتيكم رسولكم بالبينات قالوا بلق قالوا فدعوا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 وَاللَّهُمَّ اسْتَرْحِمْنَا مِنْهُمْ وَأَعْطِنَا مِنْهُمْ رَحْمَةً وَأَعْطِنَا مِنْهُمْ أَمْرًا حَقِيْقَةً وَأَعْطِنَا مِنْهُمْ أَمْرًا حَقِيْقَةً وَأَعْطِنَا مِنْهُمْ أَمْرًا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 وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا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 كذلك يُفَكُّ الَّذين كانوا بآيات الله يجحدون Allahُ الَّذي جَعَلَ لَكُم الْأَرْضَ قَرَاراً وَالسَّمَاءَ أَبْناءً وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ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 وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسره نالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون